كذبت قبلهم قرموح فكذبوا عبدنا وقالوا مجرم وازجر فدعا ربكم أني مغلوب فانتصر ففتحنا أمواب السماع بمال منهمر وفجرنا الأرض وَحَبَلْنَاهُ عَلَى, قد على ذَلِكَ الْوَاحِنِ وَتَسْقُطُ تَجْرِيرٌ بِأَعْيُنٍ جَزَالٍ مَنْ كَانَ كَثِيرٌ وَلَقَدْ تَوَأَنَا هَاءَيْهِ فَهَلْ مِنْ مدكر فكيف كَانَ عَذَابِهِ وَلَقَدْ تَوَأَنَا هَاءَيْهِ فَهَلْ مِنْ الْمُتَكِرِ السوق نلقى الآن الذكر